أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربياً. لت لِتُنذِرَ أُمَمَ القُرَىٰ وَمَن حَوَّلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَئِذٍ جَمْعًا لَّرَيْبٍ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ذين وَلَمْ يُشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ, ولكن يُدْخِلُ مَتِ وَالْعَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما إذا كنتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فالكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيت فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأمع نذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماع قال ما يشاء وقل إن جوب كل شيء عظيم فصدق الله العظيم